فيباق ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع بصرك ترى من فطور ثم ارجع بصرك رتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زيننا السماء بنصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتبنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بعبيهم عذاب جهنم وبفس المصير إذا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نبي قالوا بلى قد جاء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فيه أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فزحطا لأصحاب السعير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 فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعيد إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير مِنَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ جعل لكم الأرض بلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء ورسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا من الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إن إن كافرون إلا في غرور. أما هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بللذ في عتوى ونفور. أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَن يَمْشِي سَوِيًا أَمَن يَمْشِي سَوِيًا طريق مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلًا ما تشكرون قل هو الذي ذرّكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا قائدين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفتسي أتجهه الذين كفروا وقيل ما الذي كنت به تدعون قل أرأيتم إن غلتنا الله وَمَنْعَيَ أو رحمنا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قل هو الرحمن آمَنَتِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالِ الْمُبِينِ قل أصبح ما أوكم غورا فمن يأتيكم فمَن يأتيكم.